وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمور وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا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 فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رشولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عند ما قالوا لولا أطيع مثلما أطيع موسى أو لم يكفروا بما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 أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين